عندما مثل النسيح مات بجسد مثل جسدنا ولما قام, قام بجسد نوراني ثم هو صح الثلاث يعني هل تقول الجسد هو نوراني ده جسد جسد بحاجة بس يعني نفهوس الطبع الماضي نفهوس الطبع الماضي الجوع والعقص زعل الحزم والألم والحاجات دي كلها فهو وصل قوة روحانية أعلى من احتياجات الجسد اللي هي المال طبعا ان انت هترسل فيه طب وليه المسيح اكل لما امن الاموال المسيح ما اكلش لما امن الاموال ده واحدة بس والمرة دي اكل عشان قصر يأكد للتنمية ان هو الجسد حقيقي وقال له ثم بالتنى عشان القصر وقال له ما كانش الجول انه كان بيأكل ما تشككه عندما اشترك صف المسيح يبقى وليس للمنزيل <تصفيق> هذا أقعد لا هذا مستمحة ديكي الثميثة باية البيت بتاع الثميثة تشتغل المنزيل كل حاجة هنجرش حاجة اوضع الشيء عده يستيع حتى يبدأ ديك هل التهرير نوع مكتب؟ تعاية هي نوع مكتب؟ لا هو مستميل نوع مكتب بس لكن التهرير في الوقت عليه نوع ممكن. من الزي يعني لما آدم أكثر كما أسلنا ربنا نغلط لكن كبرياء أنه لا يحول انتك الأجهال بالإسلوح مع أن ربنا يحول انتك الأجهال بالإسلوحة ليس أن يكون الإنساني واحدة فأصنعنا معينة نظير واحدة في ساعة فهو ربنا يتقصد بي شيء يقولونه انتك الأجهال هي معموليته في الشارع فهذا جد وذي نقطع حتى, كتير حتى كتير فيها كثير في العقراء يفتن ا pistolه ایم نمجی موک chegمگی اقلی دیگر ایم نیل نمل iniش دور ب زیاد حیام بیدو آب افتیwa خمسان بید نمجی این خمسان لمک میده را میمیکن ایم نینت در ص�� رحمت م Platform کشم ومين ما نفسه فاتبرر من رباني عارفين ده؟ ها؟ العشار والليس والسليس العشار فات نفسه وقال الحمي انا الصافي فاتبرر من مين؟ من رباني والسليسي تبرر نفسه فما اتبررت من ربنا صح؟ قدنا التعليم وتعليم النيس هنه كان التعليم هاجحه التعليم بتحت المسيح كان المكتوب بيها نقاط وقلب عشان ان القلب يكون ايه؟ نعم يعني اولا ما بتتكلم فاكرينة كان بتتكلم عن ايه؟ ما تغضبش على الحيث كان بتتكلم عن الغضب مش لان المسيح يعني بس المشكلة مشتوف الغضب لا لان الغضب بيعثر القلب فقال ما تغضبش عشان خاطر ما تغضبش ما تغضبش قلب وبعدين إن انت عندك تعقد ان فيه ربنا هو اللي كان عليها يبقى انت بتصرف ليه ربنا يعني يوقيتنا في التوراهيش ان هي هاده ده لان ثمرتها خطيره جدا ان انا بعد ربنا وبعدينها صوت المسيح مهم لان باخد اجرته ساعه يعني باخد اجرته بعديها ساعه تبعيه كمان يعني كده انتهت الوصيه بنقاه القلب وبحكم المسيح تعالى يبقى كافت اوبروكي وزياد عشان كلا ورثت انه مهم مهمة مش لأن هي وطيئة أو واجب أو فضل ورثت انك يتاخذ منه السمن يتحب طرق والدين اللي يقضي حد الشجر النتيجة بتاع الحمد عمت يقضي خلق وعين الزنة ونظر الصغيرة والعين اللي تحترك بتعقر القلب فعشان كلا يقوله يتبع من الجعين التحتكد من النظر والعكر عشان يتحرك عشان ايه تأخذ المسيح الغفراء وانيك الثاني في الأساسي دي الى من الوقاية دي حتى معناها النار بفاية احنا عشان اتهلت نشوش احنا هنعمل ايه احنا لكو التعاليم المسيح موضوع كبير دي يعني مش نعقول للمرة بفاية ده كان ده. كل التعاليم اللي هنا مش لاش ثم أضع الجبل المسيه علمنا على الطريق وعلمنا عددته فهناكد الأمثال تحت المسيح وهناكد المعبودات بتاحت المسيح ناخد ثلاث حاجات وهم دول الثلاث حاجات المسيح مثلنا ناخد هنا مثلما ناخد الأسبوع وغيرا أمثال تعاليم ومعبودات أو أياك وبعد ذلك ضع دولان ذلك ضع دخل الوقت بما ان فيه هتاكر حضراتكم جدا فانا كلامنا ابتدينا كده التاكلم المسيح اغير كده بسيط ونفهم ثاني بقى كان ثاني بقى عندنا له جديده ليه ما شكل الكلام ده لأن لان يا جماعه الموضوع هو بيتكلم معلومه ضخمه صعبه الدنيا فنيجي نختلاها ثاني فخدنا من تجربه مجانيه تضرب امثله للاولاد من الواقع بتاعهم قال ليس تبقى لهم الزرج الجرع وكان لكن ملكات السماء ده موضوع كبير السماء مش هدوله ابدا لكن ممكن اخنوه عن طريق مثال الثلق في الاسحاح الثلق الثلق الثلق من نجيل معلمنا متى اتكلم ربنا عن مثال ملكات السماء قال خرج الثلق الثلق الثلق واتكلم عن مثل الزوان اللي رماه العجل الحقل وطح بناه واتكلم عن حبة الثلق واتكلم عن كاميرا، واتكلم عن الكنز المسكي واتكلم عن سجر الآلة واتكلم عن السمات شبكة رمحة ديارة البحر فأخرجت السمس من كل نوع هل سبع انثال وده أكثر القصص في انثال إنما الانثالة دي كلها اللي بتحصل السمس المقصود منها تعليم حاجة واحدة مين يقول لي بتتسلم عن طبيعة ملكوت يعني تباعة طويلة طباعة عظيم جدا زي الكنز المثل والكنز المسل يعلمنا كمان أن القلب يبقى عليهم مع الكنز حيث يكون كنت لك يكون قلب بتتسلم عن طبيعة ملكوت أنه كميرة كميرة الراجل اللي بيعها جميلة فقط كميرة جميل يسمح ويوجد كله يعديل كل القمران تعالوا يقول له الانتشار ملكوت السماء عنده لزي كيه؟ زين انتشار كميره يعني بنتشر جاي الشر و... والكتابة المؤدية تتكف ان الشر برضو بنتشير زي كميرة بولو تركوز كده لذي ما تعايدوش كمير الشر فالشر الزي كميرة وبرزو ركبت تمام جاي بايه زي كمير يعني يعني يعني واحد نكيشة كايت يعدي من حواليه زين واحد واحد يعدي برضو من يعني كويس يا جودة. عشان كده حتى التربية المسيحية لما نتكلم فيها على النوع يعني ما يكون واحد بكون مسيح كويس، كوست زوجته، كوست أولاده، أخواته، بسلوك بدون ما يتكلم يبدأ يتكلم. وخصوصا بالنسبة للبنات على السفتيات. يقول عنهم ما علموا الرسول رسول الله. يقول أنهم يربكون الرجال بسيرةهن لي حكمة. بدون كده حتى لو كان البعض زي عمي كان يعني حتى لو كان الراجل مثني يعني في الصور الاولى تفسير الثاني وقع في النفسيه تقدر تفسر الراجل المثني من غير ما تقول له كده عجيب المرح التفسير وقع كده التفسير الواقع هو المثي لكن المهم السلوك يعني تفسر السلوك المثي دي التنميره في جي خميرة أنت خميرة والتنجن يكفي ربنا يعني ربنا ذاكين في موقف تلقيه ملكت في جوة الملكتين وقعدوا في تدوروا كلها تلقيه موقف تلقيه تلقيه موقف تلقيه دوار ملكوت الله تخير فالصلع عن كل بيتكلموا عن طبيعة الملكتين الشبكة اللي بصلوا على السنة الجاية في سنة رجيب هو على الخرش في يعني ربنا كده من الكتب بتاعه كده وفي الاخر هيكريس المثل اللي هو بتاع الزواج مثل جيد جدا عاودي يقول ان انت اللي بتتكلمين فيها جوازك بتقل بقى ما تقعديش لوحدك انت دي واحده ودي دي كويسه انت عارف يا جماعه دعوا ربنا ييه لي مهما قال مع مين ه تغلط لأن إذا إنسان هتعرفين واحد في القاره أتوقع ده ما عندك. أنت واحد في الصحراء بيني واحد في, الوحيد في, الوحيد في, الوحيد في الوحيد. يعني هي أمثال دي تقع عن خصمه. دي أمثال عن طبيعة أمثال دي الملفه. الموضوع بس أنا أمثال تختصر الناس. يح موضوعها الوايد. أمثال تختصر دي بخلط الناس. مذبوط الموضوع. يعني في أمثال. ده. اه ايه كنتي عاوضة تقولي دي امساد كوي اه اول مدل الغني الغدي الغني الغدي هو الغني بس قال الغني ايه الغدي ففي فرق بين الغني وفي فرقة بين الغني ايه الغني الغدي تتكبر ان من ايه من مال والغني اللي عادي خلقه من ربنا، يعني مش تشلوثي على تنقض حياتي فالغان الغبي يقول في هذه الليلة تطلب منك إيه؟ مستك يا يقول له في هذه الليلة تطلب منك مستك قاعد في حساته إيه؟ وقاعد في حساته وقاعد هو بمع نسائجي قاعد يستهد ديت ايه ايه ايه أظن لوحظ ناطر آية 16 فباع نسائج كويس ووحظ على عليه على قوة دنيا خلاص فاتت غير على الله وكنت انا مسكت لي امثله جديده قوي حلوه قوي لو تخيلتها في على تخرير الحق اللي على كثير ده تشوفه انت ربنا بيفتح القوره من غير ما تبرد انت مش هتفكرها متكون قوي جنب بقى في حق كان شكلها جميل درجه الاحساس مين اللي لبسها بالشكل الجميل ده هو وده بتاعك ثاني بالليست دي اذا كان ربنا يعني عايز ان يملى كل واللي حياه ربنا كان ملى يكفي على ايه على صدق يكفي ان على صدق وايه والدي الثاني يعني صدق ده شكله حلو قوي من لما يبقى فيه في لميه من صفات الناس دي صفات كلها فيه الوجاع عايزه كان شكل خايف المحبة تخلي شكل فيها كل الأناس يخلي شكل فيها عدم الغضب يخلي شكل فيها دي كلها تطفل ايه بتاعت المسيح لما ناتي تطفل اقتطاب بمجببب تلاقيها بشيك في تردي لسي قبل تستشفيها رفت من الحاجات اللهمة جدا لخلاص خلاص الناس اللي اقتباعها والمسيح هاي اللي عني سلام جميل جدا قال ايه قال هزاد وعيش في عرض. الأول أن أقلت مثل جواني الحق لك الحقف ناصر في, في لغة الآية 22 وبعدين لتضعه بروش المستكى للحيير ليهو إذا جاريت الولينا ما تفلحك تجري تقعد إزدان لكنه أقعد إيه ورا عشان يجي ساحب الأرض وقولك تعالى عبد الجانب حكسا بعدين تكون من مكان اللي اقتنى حدث لحجلي ومنظرت وقت قوي لما يجي قومك في إيه ورا برضو دي الشؤى إيه 14 المثل المستقر التأسير مثل عميز يعني إذا لم أتتمم مع الإستضاءة على كلام نظر إذا أنا تجربة إيه خليك أنت أنا توقف في الوقت تخليك أنت ذاين يعود تاكد المستقر الأولين ومرة الإطلاق ظهر لبو بشكل إنسان وده إعاد خريفة ألا بتعمل إيه لبو أنا باجي تنسل ألا طبق أين الشوال؟ أدالي ده غير دي كمان سؤال الداله انا سؤالي تاني كمان سؤال كل الصفق ده ايه اللي معايا قال جميل هل في كتاب قال لي ممكن نصور من سنه قال انا صاحب المصيبه الحضر ده كان دايم ياخد المصيب الايه الكبير ما على قال قال قال جميلة جدا او مثل جميل خالص بارك نصحك الهواء إذا صنعه وديمة تأذى العرض والجرد و... وما بسعيش أبناء أصدقاء وأبناء جيران لا إلا استقبلت أستفتى الحقيقة لما خبرت صبر الكلام دعملياً وهذا ما حدش فيه يعمل وديمة دليل الغلالة إن بيعمل وديمة اللي نصها نصعيد الميلاد مثلاً عيد الميلاد في ده جدا مثل ده ان الحديث كانت منتشر الوقت قوي جدا عن ابائنا خصوصا في الريف كان يجي في المناسبات يعملوا ايه أكل كده يبتلوا كل اللي في البلد مثلا في اللي في القريه او حاجه انا عارفه كانت تقول كده كل عيد ميلاد مثلا عيد ميلاد ما تيجي تعمل عزومه للبلاد كلها مثلاً. مثلا تبعت لهم تعالوا والموضوع الثاني ده مثلا بيطلع فيه برتقال اشرب برتقال وزع عليهم بحيث ان هم على مدار السنة تعمل ولائم للايه للمساكين قلنا انك تهتم على المساكين فان ذل اخواتك وان الاهتمام بيه بيوقع يؤدي الى خلاص ايه لن ذل ينفع صح لان ربنا متعود من القلب اكثر من ان يكون قلب ايه قلب رحيم يمكن اقل ليه ما تهتم بيهم انهم هم الناس عشان كده ربنا هو اللي بيهتم وبيعتبرهم وبيعتبرهم هي كويسه وعلى رأي واحد مرة كان اسمه كان راجل ياباني وكان مش كده انا بكره الكاتدرائيات بتاعه روما ايام ما الثاني لان في الكاتدرائيات دي كان البيوت بتوع الناس اللي بنوها الناس اللي بنوها كانوا مستعدين جدا يعني كانوا كانوا تلقى وبعدين بنوا المباني الشامسة دية وهم منهم في أماكن عشان باتتهم يمكن التزولة في الوقت بتعمل المساكن الشعبية للغلابة وبتعبتين كريسة انفجرات تعمل المساكن الشعبية ليه يعني. لكن المسيح قال ان انت صنعت وليه ملدولة دول يمتعوك في الهاتف فدي حاجة بتساعد على خلاص نفس الواحد. المسيح يتكلم عن ان الانسان عشان يسعى خلاص نفسه لازم ما يبصش في يبص الميل يبص النفس اذا بص لغيره مش ممكن ينفع يفيد نفسه ده مثل ايه ده الفريس والعشار يعني مثل فريس والعشار في حياتك هو مثل تبص لنفسك احسن ولا تبص لغيرك لا ابص لنفسي احسن لما بص لغيري هنسى ايه هنسى نفس فمثل فريس والعشار بيقول كده ان ده خرج مبرراً هنا ذاك لان ده قاعد يبص في نفسه وفي عيوبه والتاني قاعد يبص في عيوب اخوض فاللي يغط في عيوبه احسن ماللي يغط في عيوب ايش في عيوب اخوض فالفريسي طلع يعني طلع خسران كل حاجة والعسكار طلع مبرر عند المسيح المسيح تتكلم عن الباب الضيق. قال اجتهت وانت دخله من الباب الضيب ويبتده يتكلم عن الناس ما دخلوش الباب الباية فالباب اتقفل قدامهم بعد خوض الطابق مثل الكريسي نسيت اقول لك في لغة 18 آية 9 فلما اتقفل الباب قدامهم قالوا يقولوا يا رب يا رب اكتح لنا قال لهم ايه مش حتى قالوا له احنا عملنا معجزات اسمك و... واخرجني سياشين باسمك قال لهم انا لا اعرف مش هينفع ده. لو حد تكون اوامر اموال أو تعملي مؤقت لكن ينسى انك تكوني ماشيه في, في الباب الايه الضيق ما اجيت بالباب ااا كنت انت تكوني من باب الضيق بيخلو على 13 ايه 22 ولو 14 ايه 15 في مثل مهم جدا كمان بالامثله دي اللي هي تساعد على خلاص الناس اسمه كتابه النفقه فتشال ايه النفقه يعني إيه كتاب النفقه يعني اذا كنت انت بتبني عمارة لازم تشيك معكش ليس العمارة دي تاقط في الاساس مثلا شمس جنيه وتاقط في المباني خمس ثلاث جنيه فانت ممعكش ليس شمس ثلاث تروح تحط بيهم الاساس والاساس كله هيبقى تحت الايش تحت الارض وبقيت العمارة اقول ليه ايش او العمارة وما طلعتش فهيضحكوا ويبتدوا الناس يضحكوا عنه فالمسيح عاوز يقول كده اللي عاوز يمسي وراه يعمل حساب الى ايه يعني شفه جيبه فيه عشان ثلاث مليون طب ايه تكاليف المسيح وراه المسيح مين يرده بسرع ايه تكاليف المسيح وراه المسيح ها هو لايه المسيح وهو بيتكلم عن المثل ده وهو بعد المثل ده بالضبط كده فلوه ارباح هل من اراد ان يكون تمنيزا ينكر نفسه احمد صليب ويدعني ومن منكم إذا بنى برج على يجلس أولا ويعمل حساب ليش النفقة؟ يعني أنت عارف نشر المسيح وعمش حساب النفقة إن انت تشيل ليش الصليب؟ فمش كل ستة تضم؟ تونش؟ أو هو غلط حق؟ هو عمل بتاعه وعشان أنا المسيح جرى كذا وكذا وعشان أنا بس مستمع أم هو زوجته تبعته جعل ليش؟ مين جبرت على العملية دي؟ والله أطوان لمسيح كما عملت في ليه عمك ستاب النفقة شوفوا يا أولاد يا سلام على المسيح بتاعنا ده ما بشناش أبدا قال اللي ماشي ورايا قادل نفقة بتحت السكة كذا اللي عاوز ييجي قادل مصاريفة ها على كلية كلية دي مصاريفة 100 جنيه تشوف ايدك كده 100 جنيه عشان تقشلها مش في ييدك مش في ييدك ما تخشيه طبعا تتبع القصد الأولى ما الب المسيحية رجل تعملينها الكثير المسيح ما وعدكيش على الأرض ان هو وعدك بالسلام وعدك ان يملأ قلبك فرح، والسرور وعدك بحاجات حلوة لكن ما وعدكيش مثلا ان مش هجيلك فيك في العالم ما وعدكيش ان مش هجيلك مثلا تعب ولا مرض ولا حاجة ما وعدكيش مثلا ان انت مش هجيلك تجربة عبدت عبدت ان قالتش لكن قال ان انا هديكي ملكه في السلام. وتيره طريقه الدعاء غلط النتيجه نظامر عليه إذا كنت مش عاجبك سيب المسيح هتمشي لكن ما دام مشيت تعمل حساب ايه ايه لو كان 14 اي 25 من الأمثلة المهمة جدا في خلاص الناس التفكير في المستقبل يا مش كده بتقولوا ما تهتموش بالغد ليه دلوقتي اليوم تفكروا في الايه في المستقبل اه ده مثل بتاع لؤى 16 لؤى كم؟ 16 وكيل الضب هل في راجل صاحب من الشغل هيطرده تاني يوم وهو بيشتغل وكيل تعالى انا احط 10 بقى ولا ايش حاج حسن. ما حكيش حسن. ولا مالي انا اعمل ايه اعمل مستبدل ده المثل بيقول كده ولو انه المثل ده وحش يعني يعني حتى لما في حاجه وكيل الضب راجل ضب تاجر قال له كده جه جه بالفواتير بتاع التاجر اللي اشتغل عنده قال له انت عليك كام لسيدي قال له عليا 50 قال له اكتب 80 انت عليك كام 80 قال له اكتب 100 واخد بالك عليك 100 قال له اكتب 80 عليك 80 قال له اكتب 50 يبقى هو لما لعب الفواتير يبقى هيدي الناس في ورطه لما يطلع بره يعوضوا له الحاجات اللي عملها يعني انا عاوز اقول ايه ان كل واحد دلوقتي بيفكر في الايه مستقبل الدوله بتعمل وزارة ما وزاره التامينات يقول لك تامينات عشان لما في المستقبل بعد سن 60 يبقى الواحد يضمن له معايا الدولة بتعمل معايا كل واحد بيذاكر في كلية بيقول ان شاء الله عشان لما اتخرج ابقى اشتغل بيعمل مستقبله اللي التوجيهي بيذاكر عشان يطلع عشان يعمل مستقبله كل واحد يعمل مسابل إيش معن متعاش مسابل ما هو الوحيد هذا مثلاً مهم أو فهاد كذا اصنع لكم أصدقاء ما الظلم حتى اذا ترفستم من الدنيا دي يعني موتهم ينفعونكم في المظال اللي الأبدي من الحاجات اللي تعطل في لوحة 13 برضو الحاجات اللي تعطل بعد المثل ده على طول خلاص الناس اللي هو اللي كان عالمين والماشي كان بيضرب المثل ده لناس مستقلين على أموال إذن إحنا ح... نفكر في المستقبل يبقى هنكون في حالة إيه؟ انتظار انتظار في لوعة 12 هل أنتم مثل ناس منتظرين ما جيه إيه؟ سيد يجي في الأذيع الأول في الأذيع الثالث في الأذيع الثالث في الأذيع الرابع يجي مش كده؟ يبقى في حالة إيه؟ انتظار مين يقول لي مثلا حلو أول في متى 25 عن الانتظار؟ فعزار الحكيمات ليه والجهالات وشوف يا أولاد يعني ربنا بيسمي اللي استعد للانتظار ده حكيم واللي مستعدش يعيش جاه يعني دول لا ذي زي الغني الغبي غبي مش بالشتمة لا هو غبي لأن اللي ما يفكر اللي يعتمد على على حياته كتديه يبقى غبي غبي غبي غبي والثانية ملين عشقيته تانية مليانة يا شباية لان كل العالم النهاردة بيجرار المادة يعني الاخذ مستعد يخترقوه على الساعة مستعد اوي اوي طبعا المسيح من الامثلة اللذيذة جدا بتاع اسم المراج قال له في لؤة 12 قال له كل اشي ان يصار تملي المراج وتبقى طلعتين على بعض قال له عم نروح لحالة من اقامني عليكم ايه قاضي انا انا بقى ابتنش مراج اذا كنت بتدعي اذا كنت بتدعي ان داع اكوك ما داملت اخوات كان مفروض تفاهمه مع بعض واحد يسيب لي واحد ثلاث ماذو اخوات ثم يعني ايش ما يعني ايش يتفاهم مع بعض وكانوش عاربين يتفاهموا مع بعض يم اخوات ازاي؟ ما يشتوبوا على كلمة اخوات دي ما يسموا بعض زبايل الشوبر ولا حاجة اخوات يوقع سننا المرض؟ لا ما سحش. المسيح في الحزن دي بيبقى دي بقى جديد لكن احنا كنا نتكلم عن الانتظار مشكّل. انتظار اللي إيش؟ الحكيمات دي في 25 خمسة واحد. عندك كمان انتظار السيد بطرق مقدمة. دي زاد العذارى الحكيمات بس لوا أقلها كذا. يعني ماتقل العذارى الحكيمات والانتظار بتزيد في لوا كان 12 آية 32 مثلا من الامثالة برضو نتاعد على خلاص نفسه عشان نفسها كثة عشبتاكها كده بسرعة صديق نصف الليل في لقه 11 وقض الظلم في لقه 18 والاثنين بيتكلموا عن ايه؟ عن اللجاجة الاولانية عن لجاجة الصلاة وبابوت ربنا خطوا كله في ربنا ربانا لان الاولانية اتكلمها باعة ما تتكلم عن أبانا اللذي يا تيالك سايا كده عشان ايه وقتكم انما لو روحت البيت كده واخدت الأمثلة دي اللي هي تختصت بخلاص الناس حططيهم على بعضيها ده بتطلعك بحثة موضوع بقى يفيد جدا وكل مثل بقى تقعد يتبريسين مش بسرعة زي ما بقول كده تقعد يتبريسين بالرعا كده تطلع عندك موضوع ولا أحسن كتاب بيتكلم عن خلاص الناس وطول عرضي